توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام القرطبي يشرح المسألة الثانية من مسائل الآية الخامسة من سورة النساء حول قوله تعالى ولا تؤت السفهاء نعم يا ولدي فماذا قال مولانا الإمام القرطبي في ذلك؟ قال الإمام إن العلماء اختلفوا في هؤلاء السفهاء من هم فقيل هم اليتامى وعن أبي مالك قال هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء وعن مجاهد قال هم النساء لكن النحاس وغيره قالوا إن هذا القول لا يصح إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيله فتح الله عليك يا ولدي وبارك فيك الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامعي ومولانا الإمام سبحانه وتعالى لا إله إلا الله والله أكبر والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس يقال لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة وروي عن عمر أنه قال من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا فذلك قوله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم يعني الجهال بالأحكام ويقال لا تدفع إلى الكفار ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذنيا بالشراء والبيع أو يدفع إليه مضاربة وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه السفهاء هنا كل من يستحق الحجر وهذا جامع وقال ابن خويز منداد وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال حال يحجر عليه لصغره وحال لعدم عقله بجنون أو غيره وحال لسوء نظره لنفسه في ماله فأما المغمى عليه فاستحسن مالك أن يحجر عليه لسرعة زوال ما به والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره فأما المحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلثين والمفلس وذات الزوج لحق الزوج والبكر في حق نفسها فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه فأشبه بالصبي وفيه خلاف يأتي ولا فرق بين أن يتلف ماله في المعاصي أو القرب والمباحات واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القرب فمنهم من حجر عليه ومنهم من لم يحجر عليه والعبد لا خلاف فيه والمديان ينزع ما بيده لغرمائه لإجماع الصحابة والبكر ما دامت في الخدر محجور عليها لأنها لا تحسن النظر لنفسها حتى إذا تزوجت ودخل إليها الناس وخرجت وبرز وجهها عرفت المضار من المنافع وأما ذات الزوج فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثه سبحان الله وحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره فلا يدفع إليه المال لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها وكذلك الزمي مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره والله أعلم واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا وهي للسفهاء فقيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا فقوله تعالى فسلموا على أنفسكم وقوله تعالى فاقتلوا أنفسكم وقيل أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد ومن ملك إلى ملك أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أخضاركم وبها قوام أمركم وقول ثان قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة إن المراد أموال المخاطبين حقيقة قال ابن عباس لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم بل كن أنت الذي تنفق عليهم فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان صغار ولد الرجل وامرأته المسألة الثالثة دلت الآية على جواز الحجر على السفيه لامر الله عز وجل بذلك في قوله تعالى ولا تؤت السفهاء اموالكم وقال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف وكان معنى الضعيف راجعا الى الصغير ومعنى السفيه الى الكبير البالغ لان السفه اسم ذم ولا يذم الانسان على ما لم يكتسبه والقلم مرفوع عن غير البالغ فالذم والحرج منفيان عنه قاله الخطبي المساله الرابعه اختلف العلماء في افعال السفيه قبل الحجر عليه فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده وهو قول الشافعي وأبي يوسف وقال ابن القاسم أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه إماما وقال أصبغ إن كان ظاهر السفة فأفعاله مردودة وإن كان غير ظاهر السفة فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام واحتج سحنون لقول مالك بأن قال لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر محتاج السلطان أن يحجر على أحد وحجة بن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجلا اعتق عبدا ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حجر عليه قبل ذلك المسألة الخامسة واختلفوا في الحجر على الكبير فقال مالك وجمهور الفقهاء يحجر عليه وقال أبو حنيفة لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإذا بلغها سلم إليه بكل حال سواء كان مفسدا أو غير مفسد لأنه يحبل منه لاثنتي عشرة سنة ثم يولد له لستة أشهر فيصير جدا وأبا وأنا أستحي أن احجر على من يصلح أن يكون جدا وقد رمى الدارقطني حديثا أخبر به هشام بن عروة عن أبيه قال ان عبد الله بن جعفر اتى الزبير فقال إن اشتريت بيع كذا وكذا وان عليا يريد ان ياتي امير المؤمنين فيساله ان يحجر علي فيه فقال الزبير انا شريكك في البيع فاتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه فقال الزبير فأنا شريكه في البيع فقال عثمان فكيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير قال يعقوب أنا اخذ بالحجر وأرى وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه وشراءه وإذا اشترى أو باع قبل الحجر أجزت بيعه وإن أبا حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر فقول عثمان كيف احجر على رجل دليل على جواز الحجر على الكبير فان عبد الله بن جعفر ولدته امه بارض الحبشه وهو اول مولود ولد في الاسلام بها وقدم مع ابيه على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر فسمع منه وحفظ عنه وكانت خيبر سنه خمس من الهجره وهذا يرد على ابي حنيفه قوله وستاتي حجته ان شاء الله تعالى المساله السادسه قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما اي لمعاشكم وصلاح دينكم والقيام والقوام ما يقيمك بمعنى يقال فلان قيام اهله وقوام بيته وهو الذي يقيم شانه اي يصلحه قال الكسائي والفراء قيما وقواما بمعنى قياما أي ولا تؤت السفهاء اموالكم التي تصلح بها أموركم فقوموا بها قياما وقال الأخفش هل معنى قائمة بأموركم يذهب إلى أنها جمع وقال البصريون قيما جمع قيمة وكديمة وديمية أي جعلها الله قيمة للأشياء المسألة السابعة قوله تعالى وارزقوهم فيها وكسوهم قيل معناه اجعلوا لهم فيها أو افرضوا لهم فيها وهذا في من يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجه على زوجها وفي البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه ما ترك غنا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول تقول المراه اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني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 هكذا يا ولدي قد أدركنا الوقت كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بما شئت الله نواصل اللقاء المبارك مع مولانا الإمام القرطبي ومع كتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم